114. وحملناه على ذات ألواح ودسر 115. تجري بأعيننا جزاء لمن كان كفر ولقد تركناها آية فهل من مدكر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 مستمر تنزع الناس كانهم اعجاز نخلم من قعر فكيف كان عذابي ونذر ولقد يسرنا القران للذكر فهل من مدكر كَذَّبَتْ ثَمُودُ بِالنُّذُرِ فَقَالُوا أَبَشَرًا مِنَّا وَاحِدًا نَّتَّبِعُهُ إِنَّا إِذًا لَّفِي ضَلَالٍ وَسُعُرٍ أَأُلْقِيَ الذِّكْرُ عَلَيْهِ مِنْ بَيْنِنَا بَلْ هُوَ كَذَّابٌ أَشِرٌ سَيَعْلَمُونَ غَدًا مَنِ الْكَذَّابُ الْأَشِرُ إِنَّا مُرْسِلُ النَّاقَةِ فِتْنَةً لَهُمْ تَرْتَقِبَهُمْ وَاسْطَبِرْ